تصرياً على م و ق ع ن د ا ء ا ل إ س ل ا م ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي ي م ا أيها ا ا ل ن س اتقوا ربكم إن ز ل ز ل ة ا ل س ا ع ة ش ي ء عظيم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 يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا إ خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ة ث م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 م و س و م م من ن ك ي ر ه ا ل ن ا ر ل ك ي ل ا ي ع ل م من ب ع د ع ل م شيئا و ت ر ى الاسلاميه أ شركه الهدى شركه ز ع و ي ه غير ربحيه ن الله هو ذ ا ل مضمون أ ه اجتماعي ء قدير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 تجري م ن ت ح ت ه النابلسي ا أ ه للعلوم ه ي ما ي ي ا ل ينصره ا س ب ب إ ل ى ا ل س م ا ء ثم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 ان الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من, تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريم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 ف ك أ ن موسوعه ا خر م ا ء ف ت خ النابلسي ي ر ح ق ذ للعلوم الاسلاميه ف ا منافع مسمى إلى أجل مسمى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 وبشر ا ل م خ ب ت ي الذين ن إذا ذكر و ل س و ب ه م و النابلسي ص ا ب ر ي على م أ ص ا ه م و ا للعلوم الاسلاميه ن ن والبدن ن ف ق و ا ل ج ع لكم ش ع ا م ر ا ل ل ه لكم ف ي ه ا خ ي ل ن ا ب ا س م ا ل ل ه ع ل ي ه ا ص و ا ف ف إ ذ ا وجبت و ج ب ن ه ا ف ك ل و ا م ن ه ا و أ ط ع م و ا ا ل ق الله ن ع و ا م ع ت ك ذ ك س خ ر ن ا ا ل ك لعلكم ك م ت ش ر و ن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 إ ن الله لا يحب كل خوان كفور أ ذ ن للذين يقاتلون ب أ ن ه م ظ ل م و ن و إ ن الله على نصرهم لقدير الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات, لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا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 ف ك أ ي من قريه اهلكناها وهي ظالمه ة ف ي خاوية عروشها على فهي خاويه على عروشها و بئر معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب ي ع ق ل و ن آذان بها أو ي س م ع و ن ب ه ا ف إ ن ه ا لا تعمل أ ب ص ل س ي ل ل ع ل و ب ا ل ت ي في ا ل ص د و و ر ي س ت ع ج ل و ن ك ب ا ل ع ذ ا ب و ل ي خ ل ف الحسنى ل ه وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون وكاين من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير قل يا ايها الناس إن إنما أ ن ا ل ك م ن ذ ي ر م ب ي ن ف ا ل ذ ي ن آمنوا للعلوم الاسلاميه اسماء ن ي ا ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ح ي م وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في أ امنيته, في أمنيته فينسح الله ما يلقي الشيطان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 و ل ل ي ع موسوعه الذين أ ا ا ل ل م أ ن النابلسي ح ق م ربك ف ي ؤ م ن و ه فتخبت ل و وإن ب ه م ا ل ل ع ل ه ا الذين د ي آ م ن و الاسلاميه إ ى ص ر ط م ت ق ي م و يزال الذين كفروا في كفروا ر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 ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا من سكن هم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع إ ل ى ربك انك لعلى هدى مستقيم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 واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصفون بالذين يتلون عليهم آ ي ا ت ن ا قل افانبئكم بشر من ذلكم أن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 وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمقلوب ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس